فنستأنف الليلة ان شاء الله تعالى التعليق على صرح او التعليق على الموقظ للامام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقبل ان نبدا أحب أن أنبه بأننا سنثبت درسا في بلدة عرب الشعارة بالنسبة لاخواننا الغرباء البلدة قريبة من هنا فتسألون إخوانكم ربما قد يرتب مع أخينا حسن قد يرتب مواصلة إن تيسر وإلا كل بحسبه وسيكون الدرس في عرب الشعارة بين المغرب والعشاء كل ثلاثاء والله صبر أهل قليوب إلى أن ننظر إذا تغير شيء نبلغه حاصل أن الدرس إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء في عرب الشعارة على نفس الجدول نحن عندنا الثلاثاء توحيد ورسالة إذا استجد أمر نبلغكم بإذن الله <تصفيق> تفضل عبد الرحمن فالحاسم الذهبي رحمه الله تعالى المعضل دقيقة نعم نحن وصلنا لهذا الموضع ما شاء الله اللهم بارك سقط من إثناده اثنان فصاعدا <تصفيق> نعم المعضل ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا يعني قد يكون الساقط في السند أكثر من اثنين قد يكون ثلاثة أربعة فهذا يسمى معضل ولا شك أن هذا سبب الضعف فيه ظاهر فإنه إذا سقط راوي واحد فإن سقوط الراوي يفقد شرطا ما هو اتصال السند يفقد شرط اتصال السند فيكون ضعيفا لأنه غير متصل ومن شروط الحديث الصحيح أو الحسن أن يتصل اسناده فإذا سقط راو عاد إلى الانقطاع فصار ضعيفا فمن باب أولى إذا سقط أكثر من راو فغلبة الظن بزيادة الضعف تزيد. وهذا على طالب الحديث أن ينتبه له فكما أن الصحة تتفاوت كذلك الضعف يتفاوت فضعيف وضعيف ويكون أحدهما أضعف من الآخر فليس الاسناد الذي سقط من راويه واحد كمن سقط من إسناده اثنان أو أكثر، فكلما زادت أسباب الضعف كلما زادت نسبة الضعف، وهذا معلوم لله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى، وكذلك المنقطع. فهذا النوع قل من احتج به نعم انتبه إلى دقة عبارات الحافظ الذهبي يقول وكذلك المنقطع فالمعظم ما سقط من راويه اثنان على التوالي والمنقطع من قطع اثنانه انظر إلى تعبير الحافظ الذهبي حيث قال فهذا النوع قل من احتج به حين يقول قل من احتج به ماذا نفهم من هذا أن هناك من يحتج به فإن قلت كيف يحتج بالمنقطع مع أن العلماء يشترطون في الصحة اتصال السند وهذا بده يتنافى مع ماذا مع الانقطاع فكيف يحتج هؤلاء العلماء بالمنقطع؟ فالجواب ان هذا الانقطاع قد تقوم للمحدث قرينه تجعله يميل إلى الاحتجاج مع أنه هو يشترط اتصال السنة إضاح ذلك هناك طوائف كثر من المحدثين يحتجون بالحديث المرسل وهذا سبق بيانه وبينت أن الصحيح الذي ذكره مسلم أن المرسل لا يحتج به إلا إذا اعترض وسبق بيان شروط الاعتضاء لكن هناك طائفة من علماء الحديث والسلف يحتجون بالمرسل وهذا الاحتجاج منهم لقرينة قامت عندهم فإذا رأوا حديثا مرسلا و. مشهورا بين الفقهاء فيجعلون شهرته مغنية عن اتصال السن أو ينظرون إلى المرسل إذا كان المرسل مثلا من كبار التابعين فيقول هؤلاء غلبة الظن أنه أخذ هذا الحديث عن من؟ عن صحابي لأن جل روايات كبار التابعين مثلا إنما تكون عن من؟ عن صحابه بده ليس معنى هذا الكلام أن هذا القول هو الصحيح لا ولكن معنى هذا أن هؤلاء الأئمة لهم نظر في الاستدلال بالحديث إذا فقد شرطا ما من الشروط فان هؤلاء العلماء يعتبرون غلبة الظن فيحتجون به فياتي من لا يفهم مقاصد هؤلاء الائمه فقد يسيء الظن بهم كيف تساهلوا مثلا في الاحتجاج بالمرسل فقد تبين لك شيء من مقاصدهم كذلك الحديث المنقطع حين يقوم في نفسي الناقد من نقاد الحديث أن هذا الانقطاع لا يضر، يعني مثلا حين يتكلمون عن روايه حميد عن انس فهذا حميد عن انس سيما اذا عن, عن هو مظنه الانقطاع فإن حميدا معروف بالتدليس لكنهم يقولون أن جل روايات حميد عن أنس إنما أخذها ممن من ثابت البناني اذا أنت ترى الانقطاع لكن هو الناقد عنده من القرائن ما يجعله يحتج لأن التحقيق أنه لم يصر عنده أكمل لم يصر منقطع ولكن الأئمة قد يبين بعضهم ذلك لما احتج بهذا وقد لا يبين ذلك يكتفي بما عرف من طريقته في الاستدلال اذا هذا أمر لا بد أن يكون في حسبان طالب العلم ليجد المسالك في عذر الأئمة وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبين الأسباب التي يعذر بها العالم في استدلاله بما هو ضعيف، وقد يكون ضعيفا في الحقيقة، وقد يكون ضعيفا عند غيره صحيحا عنده، فهذا الكتاب ينفر منه الحدادية، بل إن بعض صفهاء الحدادية. بسبب هذا الكتاب كما أفادني به فضيلة الشيخ أبو العباس الذي أسميه نجم اليمن أفادني أن جماعة من الحدادية يرحمك الله يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب تأليفه هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى وهذا الشيخ أبو العباس ذو بصر قوي في معرفة أهل البدع ومقالاتهم ومآخذهم أسأل الله لنا وله التوفيق والعافية المقصود أنه ينبغي على طالب العلم أن يعتبر هذه الأمور حتى لا يسيء الظن بالعلماء سيما علماء السلف حين يحتجون بما ليس بثابت إما عدم, إما عدم ثبوت نسبي وإما عدم ثبوت حقيقي نعم قال رحمه الله تعالى فهذا النوع قل من احتج به وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فإن مالكا متثبت فلعل بلغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة من مراسيل مثل حميد نعم نعم فلعل بلغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة نعم هذا أيضا مما افادنا به الحافظ الذهبي قد نبهت في أول الموقظة على أن الذهبي كما يقول الحافظ ابن حجر أنه من أهل الاستقراء التام فحين يتكلم عن قواعد إنما هي من استقرائه وكذلك حال الحافظ ابن حجر يقول وأجود ذلك أي أجود المنقطع ما قال فيه مالك بلغني طيب هذا لماذا هو منقطع؟ لأن مالكا يروي عن من؟ عن التابعين ويصل إلى الصحابة تارة بواحد كمالك عن نافع عن ابن عمر وقد يصل إلى الصحابي باثنين فلما يقول مالك بلا غني يحتمل في الغالب كم راوي فقط انظر الى الموطا قد تقول واحد او اثنان اذا جاوزت الصحابي اذا هذا الانقطاع محقق وقد يكون معضلا إذا سقط اثنان على التوالي وقد يكون منقطعا وليس بمعضل إذا سقط راو الواحد هنا مضحى مالك قد روى مسلم في مقدمة الصحيح عن بعضهم قال سألت مالكا عن فلان فقال لي مالك هل وجدته في كتبي لو كان ثقة لوجدته في كتبي يعني معنى ذلك أن مالك متحرز لا يروي إلا عن ثقة لذلك بعض الرواة لا تجد له توثيقا فيقول أحمد ثقة واثقه مالك أو روى عنه مالك يعني أحمد لم يجد حجة لتوثيقه إلا ان مالكا روى كذلك ابن معين يقول في بعض الرواة ثقة روى عنه مالك لذلك الإمام الألباني رحمه الله في مواضع من السلسلة الصحيحة يذكر بعض الرواة الذين لم يجد الإمام الألباني توثيقا لهم إلا أن يقول روى عنه مالك ولذلك إذا كان هكذا مالك فماذا يقصد بالبلاغة فيكون منقطعا ويحتج به فالجواب هذا يشبه ما جاء عن الإمام مسلم لما ألف كتابه عرضه بعض أصحابه على أبي حاتم وأبي زرع فنظر في كتاب مسلم صحيح مسلم فوجد مسلما يروي عن أثبات وغيره ممن تكلم فيه فاعترض وقال يقول أنه لا يروي إلا الصحيح ثم يروي عن أثبات وفلان وفلان يقول فرجعت إلى مسلم فأخبرته أخبره بنقد أبي حاتم أبي زرع، فقال لي إنما أروي من حديث اسباط ونحوهم من صح عندي حديثهم بنزول فارويه عن اسباط وامثاله بعلو وقد صح عندي الحديث من طريق الثقات بماذا بنزول فحبا للعلو في السند ماذا يفعل ياتي بروايه من تكلم فيه لأنه متابع ولا يروي رواية الثقة لأنه لو روى الحديث من طريق الثقة ماذا ينزل فعوض أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أو بخمسة يزيد واحدا فيزداد بعدا من القرب فكان السلف ينظرون إلى العلوم فمالك كما يقول بعض النقاد تتبع. بلاغات مالك فوجدوها موصولة إلا ما ندر وكان لي عناية في بحوث الخاصة بي التي أدرب نفسي في وقت من أوقات عمري في طلب الحبيب فحررت موطأة مالك كاملا دراسة تدريبية لن ولم تنشر فوقفت على بلاغات مالك فتتبعتها فإذا كلها إلا ما ندر موصولة بأسانيد صحة إلا ما ندر فهذا هو من ضمن الأسباب التي تحمل بعض الأئمة على رواية البلاغات بلغني أن رسول الله كذا وكذا فيكون العالم من هؤلاء ليس في موضع التحديث وإنما في موضع الاستدلال الفقهي فيستسهل فيذكر البلاغات وقد يكون في باب الرواية حين يروي يذكر هذا البلاغ متصلا هذا مالك يفعله لذلك الرواة عن مالك يختلفون تارة يروون الحديث بلاغا يقول بلغني، وبعضهم يرويه بإسناد متصل فإذا كان كل ثقة فلا إشكال فإن مالكا ربما في مجالس الاستبلال والفتوى يرويه بلاغا وفي مجالس الرواية يرويه متصلا كذلك السبب الذي سبق في صنيع مسلم يكون الحديث معروفا بالصحة فلا يحتاج أن ينص على إشناده وهو معروف مشتهر هذا ايضا من الأسباب لذلك يقول الحافظ الذهبي وهو من أهل الاستقراء يقول وأجود ذلك أي أجود المنقطع ما قال فيه مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا قال الحافظ حافظ الذهبي فإن مالكا متثبت وصدق الحافظ الذهبي رحمه الله لذلك قدمنا كلام مالك الذي رواه مسلم بإسناده عن مالك في مقدمة الصحيح قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي مالك متثبت هل يقصد متثبت في حفظه أم متثبت في انتقاء الأحاديث الجواب هو لا يتكلم عن حفظ مالك مالك جاوز القمطرة جبل الحفل حتى قال الشافعي لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز اذا التثبت هنا تثبت الرواية فيما يرويه من الحديث أنه ينتقي من يروي عنه لذلك ذكروا ان مالكا حين ذكر بعض الرواة المتكلم في ابهم اسمه فلذلك ذكروا مالكا في أمر لا يستحق أن يذكر فيه بعضهم ذكر هذا لاجل انه روى عن ذاك الذي فيه ضعف او ضعيف ف اسقطه وروع عن الشيخ الثق وهناك من الأئمة من هو ثبت في نفسه وليس متثبتا في الرواية لذلك إذا أكثر الراوي الرواية عن الضعفاء والكذابين والمتروكين يؤثر هذا في الحكم عليه نفسه بمعنى هو في نفسه ثقة ولكنه يستسهل في الأخذ عن الشيوخ الضعفاء، فإذا كثر منه ذلك فحينئذ ينعكس هذا على مروياته وعلى حاله لذلك يصفون بعض الرواة يقولون ثقة في نفسه ولكنه يروي عن من أقبل وأدبر ماذا يقصدون عن من أقبل اي أي أنه ليس متثبتا في الرواية بل يروي عن الضعفاء والمجاهيل والكذابين إلى اخره وهذا الفرق بين أن يكون الراوي ثبتا في نفسه وبين أن يكون متثبتا في مروياته التي ينتقيها إذن فمالك مع تثبته وانتقائه للرواة وأنه لا يروي إلا عن استقاط فحين يقول بلغني فليس بلاغات مالك كبلاغات غيره فانه في الغالب يكون متتبتاً في هذه البلاغات نعم هناك بعض البلاغات لا استحضر عددها الآن في دراسة للموقع لم أجدها عند غير مالك ووجدت بعض النقاد ينص على ذلك يقول لم أجدها موصولة فمثل هذه البلاغات وهي قليلة جدا لا يحتج بها وإن كان هو متثبت لأنه قد يروي عمن يظن أنه ثقة والتحقيق أنه ليس بثقة قال الحافظ الذهبي رحمه الله وأجود ذلك ما قال فيه مالك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 وإلى باب الورع في الديانة يقول فلعل ما قطع وهذا باب من أبواب الورع والديانة أن الأمر إذا ما كان بلغ عند العالم مبلغ الجزم والقطع فعليه أن يتورع في الفاضه ومن الطرائف أننا كنا نلحظ على بعض الطلاب أمورا تشعرنا بنهاياتهم عياذا بالله فأذكر أن بعض الطلاب وكان مبتدئاً في طلب العلم فسمعته في مجلس يتكلم عن حديث ويقول لم يروه في الدنيا إلا هنا فهذه علامات إن لم يتبارك ربك صاحبها فهي علامات الهلكة تصور الضر يقول هذا تصور يقول هذا أحمد يقول هذا أبو زرعة يقول هذا أبو حاتم أو أتصور أن أنقل انا طالب علم عن هؤلاء قال أبو حاتم قال أبو زرعة لكن حين أبحث انا حديثا أقول لم يروه في الدنيا إلا فلان هذا أمارة سوء هذا أمارة سوء فيها معنى الغرور ومعنى العجلة لذلك طالب العلم عليه أن يتورع في أمر الديانة وذلك يقولون إذا اغفل طالب العلم لا أدري فقد أصيبت مقاتله فانظر إلى ورع الذهبي حيث يقول فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد لأنه لو أراد أن يجزم لزمه أن, أن يستقرأ بلاغات مالك كلها وأن يستقرأ مراشيلا حميد الطويل وقتابه ثم بعد ذلك يصل إلى النتيجة فحتى يجزم يحتاج إلى استقراء بلاغات مالك ثم أن يستقرأ حميد الطويل ثم أن يستقرأ مراسيل قتادة ثم بعد ذلك يقارن بين كل ذلك حتى يصل إلى أمر هو جازم فيه وما لم يفعل ذلك فإن باب الورع أن يعمل بما غلب على ظنه أن بلاغات مالك أقوى من مراسيل حميد وقتادة أقول ونحن نتعلم الأدب من أمثال الحافظ الذهبي إن الذي يقوله هنا الحافظ الذهبي لا شك أنه موجود في كثير من بلاغات مالك مع مراشيل حميد وقتاده سيما مراشيل قتاده فإن مراسيل قتاد يقولون كالريح أي شديدة الضعف مراسيل قتاد وهو قتاد ابن دعامه السدوسي وحاله معروف ثقة مكثر سبت إلا أنه معروف بالتدليس إلا ما روى عنه أمثال هؤلاء الشيوخ كما قال شعب كفيتكم تدليسا كذا وكذا إلى آخر والبحث في هذا معروف عند إخواني فإن مراسيل قتادة من المعلوم لمن عايشها يجد فيها كثيرا من الضعف والضعف الشديد احيانا لذلك يقولون مراسيل قتادة شبه الرش فهذا الذي يقوله الحافظ الذهبي بقوله لعل هو واضح جدا في بلاغات مالك مع مراسيل قتال فهذا يكاد يجزم به صاحب الحديث لكن ما يتعلق ببلاغات مالك مع مراسيل حميد فلا أدري وجهها بالنسبة للمقارنة مع بلاغات مالك أما بلاغات مالك مع قتادة فواضح جدا أن بلاغات مالك أقوى بكثير من مراسيل قتادة وأما حميد فينظر قال رحمه الله فإن مالك متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتاد الله إذا كان عند إخواني سؤال <تصفيق> في الدرس وإلا نستفيد ما عندكم من الاسئله خارج الدرس فضلوا إذا حددوا سؤال في الدرس فضلوا كتاب في هل ماذا كتاب في ما أدري ما قرأت ما قرأت ما قرأت غيره طبعا، الأحاديث التي في الموطا قد جاء عن الشافعي أنه قال في الموطا أنه أصح كتاب في الحديث، وقد وجه كلام الشافعي على أن الشافعي قال ذلك. قبل أن يؤلف الشيخان كتابيهما كتابه البخاري ومسلم وبالنسبة لسؤال الأخي يقول هل الأحاديث التي في الموطا كلها صحيحة لا ليس كذلك هناك عدد لا استحضره الآن من الأحاديث الضعيفة في الموطا ونسبتها قليلة او قليلة جدا بالنسبة لمجموع أحاديث الموطأ فاستنكر بعض الأئمة بعض الأحاديث في الموطا وهي على وجه القلة نعم غيره تفضل. البلاغات والتدليس الفرق واضح أن البلغات ليس فيها إيهام هو يقول لك لم أسمع يقول بلغني بينما المدلس يوهم السماع ممن لم يسمع فإذا كان المدلس سمع من هذا الشيخ عشرة أحاديث فجاء في حديث قال عن فلان وأنت قد علمت أنه سمع من شيخه في الجملة اذن دلس عليك بينما البلاغات ليس فيها تدليس وليس فيها تعمية بل هو يصرح أنه بلغه عن فلان ولم يسمعه واضح؟ نعم تفضل المعلقات تكون معلق السنة كله يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق الاسنان. البلاغات قد تكون معلقة يقول بلغني عن رسول الله وقد تكون بلاغات عن غير الرسول يقول بلغني عن الزهري عن عن عن إلى آخره نعم طيب هاتوا أسئلتكم خارج الدرس وأرجو أن تكون مفيدة نعم تفضلوا. نعم هذا كان في اول الإسلام كان يحب ان يوافقهم فيما لم يؤمر فيه ثم بعد ذلك ترك ذلك وكان يخالفهم حتى في تمشيط شعره نعم تفضل أضاع الصلاة فيها قولان للمفسرين منهم من قال أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها ومنهم من قال أضاعوا الصلاة أي لم يصلوها اصلا ومنهم من جمع بين القولين قال كل ذلك إضاعة للصلاة إما أن يؤخرها عن وقتها من غير عذر وإما أن لا يصليها <تصفيق> واضح؟ نعم. طبعاً. بد من هذا سؤال في باب التوحيد، فأرجئه إلى دروس التوحيد. تمام. <تصفيق> اترك هذا، اتركوا هذا، ها غيره؟ لا أدري لا أدري. لا ما ماذا يقصد بالخمر المحترم ولكن قد أقول شيئا ولكن لا أقول. ها غيره. ثمن. ملك الله اعلم نعم. نعم ما هما جميل هذا سؤال جيد ومفيد يقول كيف نجمع بين الايتين واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه مع قوله تعالى ولا تزر وازره وزرعكم هذا يذكرني بحديث مسلم يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم فقالت يا رسول الله وكيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم فقال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم يغزو جيش من الكعبة هذا الجيش آثم مأزور ولكنه حين يغزو الكعبة فيخسف بهذا الجيش الظالم المعتدي فيقع الخصف لأناس متواجدين في هذا الموضع فيخسف بهم مع الجيش فالخصف حصل للجميع ولكنه حصل للجيش عقوبه لهم وحصل لمن تواجد في المكان بعذر ليس عقوبه وانما اختبارا وابتلاء ويكون رفعا لدرجاتهم كما يصاب المؤمن بالبلاء، إذن هناك فرق بين الاسم وبين أن يقع البلاء للصالح والطالح، وهذا أيضا يشبه حديث يأجوج ومؤجوج الذي رواه البخاري. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأشارب أصبعه السباب والإبهام وحلق بهما فقلت يا رسول الله أناهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فهؤلاء الصالحون ومع ذلك شملهم الهلاك فكان الهلاك عقوبة للفاسقين وبلاء للصالحين هذا يبين لك ما قد يشكل من الآيتين وليس بمشكل إن شاء الله فإن قول ربنا عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى هو في الذنب والخطيئة فلا تتحمل نفس ذنب غيرها وقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب الظالمين وغيرهم فتكون للظالمين عقابا وتكون لغير الظالمين بلاء واختبارات فلا اشكال بين الايتين هل واضح نعم حاضر واضح ما أستطيع انا أم أجيب على هذا السؤال لعدم خبرتي بهذه التي ذكرتها وكيفية تلقي الطلبة أو الأطفالة لكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أننا إذا أردنا أن نعلم أطفالنا صبياننا كتاب الله فلا يجوز أن نأتي بأمر محدث لم يجر عليه عمل السلام ليس في طريقة التعليم وإنما في أداء كتاب الله يعني خلني أعطيك مثال. الآن مثلا في بعض الكتاتيب في مصر يقرأ الشيخ ويقرأ الأطفال كلهم بصوت واحد هذه الطريقة محدثة لا تجوز حتى لو كفر العدد أنت تلحظ أن السلف كانوا يحفظون أطفالهم فهل فعلوا مثل هذه الوسيله الجواب لا ويزداد الأمر بدعه مثل هؤلاء القراء يقرأ الشيخ وهناك اربع خمس جلوس يرددون خلفه هذا الفعل بدعه لم يكن على عهد السلف الصالح أما اني أنا أسوق قواعد بطريقة أو بأخرى لا تخالف الشر وليس فيها معنى يخالف العبادة المنقولة عن السلف فالأمر في ذلك واسع وابا شالفت بين الصورتين نعم فرق بين الابتلاء والعقود ايش هذا سبب الابتلاء أنت تبتنى بالمرض ولو كنت صالحا فهل الابتلاء هنا عقوبه لك ام رفع للدرجات وتكفير للخطايا تفهم علي اشد الناس بلاء ماذا الانبياء فالامثل فالامثل واضح نعم تفضل كافر جيد انا أسألك مسلم مات مدمن خمر هكذا السؤال وطرق الصلاة وطرق. ترك الصلاة فيها قولان واضح ترك الصلاة أنت عاوز ترك الصلاة فلماذا ذكرت الخمر بطل يعني. جيد ترك الصلاة فيها قولان للسلف منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم من لا يكفره واضح؟ نعم غيره؟ تفضل. خلاص اتركونا من أسئلة العلل والحديث فات وقته ها محمد سبق الكلام في هذا كثيرا وكثيرا وكثيرا نعم هذا سبق شرح في الدرر ارجع لشرح الدرر في كتاب الجمعه تجد جوابك تفضل هل جزء يا ام حصلت هذه خايف طبعا مني ففاجاتني بانها حصل طيب كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هناك بعض الصور اختلف فيها العلماء. مثلا المريض يصلي جالسا، فهل يجوز أن يصلي للناس وهو جالس أم يتقدم الصحيح السليم؟ في خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخلاف بقوله كما في الصحيحين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين والروايه الأخرى أجمع كذلك هناك بعض الصور لبعض من يصلي إماما قالوا مثلا الاعمى هل يصح أن يصلي اماما أم لا إلى غير هذا الصنف من الأئمة الذين تنازع الفقهاء في جواز أن يأموا غيره والقاعدة هنا أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره لا شك أن الأصلة يأم قوم أقرأهم لكتاب الله وليس المبحث عن الأفضل المبحث هل يجوز لمن به عذر كالأخرف وهو موضع سؤال أخيكم أو المريض الذي يصلي جالسا او الكفيف الذي لا يبصر او من في لسانه ثقل هل يصح أن يأم الناس هذا موضع نزا والتحقيق أنه لا يوجد دليل يمنع من إمامته فإنه لا يخلو إما أن تكون صلاته صحيحة وإما أن تكون باطلة فإن كانت باطلة فلا فرق بين أن يصلي إماما أو مأموما وإذا كانت صلاته صحيحة فلا فرق بين أن يصلي إماما أو مأموما إلا أن الأصل هو يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا الذي قرره جماعة من أهل العلم واضح؟ ليس البحث الآن في هذا أتصور مثلا أنت تعلم المبلغ لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض ما حصل؟ أبو بكر اناب نفسه عنه في إبلاغ صوته فالآن إذا هذا الأخضر تقدم على حسب وصفك وأنت خفت من شردي قلت مسألة حصلت لتتقي شردي عندي خبر فحين إذن إيش المشكلة يبلغ عنه مش يبلغ الأم لا يبلغ صوته <تصفيق> يبلغ صوته واضح نعم لا تصح صلاة الجاهل الجاهل والعرب إلا لمن مثل غلط غلط هذه ليست قاعدة في موضع اتفاق وإذا كانت القاعدة تنازع فيها الفقهاء فلا تقول قاعدة القواعد إما أن يتفق عليها فتسلم او يقوم عليها دليل فتسلم او يتنازع فيها ولا دليل يدل عليها فتقول القاعدة يا اخي غيرك يقول ليست بقاعدة بل يهدمها لو أنه اتفقوا لا مناص لكن هي اصلا موضع نزاع، وهنا أنبه على هذا كثير من طلاب العلم تأتي مسألة فيقول القاعدة تقول كذا وكذا ويغفل أن العلماء اصلا مختلفون في هذه هل هي قاعدة أم لا؟ فيأتي طالب يقول القاعدة كذا وكذا ويغفل أنها في موضع نزاع، فالقواعد التي يتنازع فيها ولم يقم عليها دليل فلا نستطيع أن نجعلها قاعدة نبني عليها واضح؟ جيد سبق سبق هذا تفضل تفضل اذا وهو ما يفعل يعني ما هو المرض ما الذي يفعله وأنت تريد تتصور يفعلون مثله مثل ايش مثل عدم طيب هذا سبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا <تصفيق> نعم تفضل. ما أفضل الكتب عند أهل السنة على الكتب عند في الرد على الملحدين. فيما احاط به علمي فإن من أقوى من رد شبهات أهل الالحاد المنكرين للرب والرسل والكتب فيما احاط به علمي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثيرا ما أستعمل كلام شيخ الإسلام في هذا الباب في القدر الذي أعرفه عن شيخ الإسلام ولعلكم في خطبة من الخطب حين ذكرت كلام شيخ الإسلام في الرد بالعقل والنقل على شبهات المرشدين وذكر مثالا من الأمثلة السهلة الجميلة قال فإن الطفل الذي لا يعي لو ضرب ضربة ولم يرَ ضربه فإنه يبكي ويصيح ويصرخ من ضربني من ضربني وهو طفل لا يعقل لأنها أمور مسلمة وهذا مثال ذكرته في خطبة الجمعة وذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الملحدين، فأنا أنصح بكتبي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام وبحق أنصح بالاستفادة من كل ما كتب شيخ الإسلام وما. أجمل كلمة الإمام الألباني حين قال أنا أعتقد أن الذي لا يقرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم أعتقد أنه يصعب عليه أن يفهم التوشيد المنقول عن السلف فهما صحيحا هذا كلام الإمام الألباني ولا شك أن هذا هو كلام أغلبي وإلا فلله الحمد والمنه أئمة أهل السنة كانوا قبل أن يولد الإماما ابن تيمية وابن القيم وإنما هذا الكلام من الإمام الألباني هو خرج مخرج الغالب على كثير من الناس إن لم يرجع إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه النجيب الإمام ابن القيم فإنه في الحقيقة يجد عناء في فهم المنقول عن السلف إذا لم يرجع إلى هذين الإمامين فأنا انصح إخواني بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما يتعلق بالنسبة للسؤال في رده على الملاحدة فإنه آية من آيات الله في بيان البراهين والحجج. النقلية والعقليه في الرد على الملحدين وغيره وقد سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عالم من طلابه لكن لا يكاد يعرف هذا العالم ليس بالشهره كابن القيم سأل شيخ الإسلام ابن تيمية واسمه البزار وبده ليس البزار ليس البزار صاحب المسند وذاك في طبقه عاليه فسال شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه لماذا لم يصنف في مسائل الفقه مع ما عنده من الملك والسعى في هذا العلم فاجابه شيخ الاسلام ابن تيمية جوابا معناه قال أنني رأيت الناس في زماننا من أهل البدع وتحريفهم لأصول ومعاني ما دل عليه الكتاب والسنة من البدع والانحرافات في الاعتقاد وفي الفلسفه وفي البدع والضلالات والشبه من النصارى والملاحدة ولم أرى كثيرا من الناس يكتبون في هذا فتفرغت للرد على هذه المقالات وتركت ما يتعلق ب التأليف في الفقه ومسائله لكثير ممن كتب في ذلك وهذا يشبه ما يفعله العلامه المجاهد ربيع بن هادي المدخل حين يأتي بعض الطلاب يستفتونه في بعض المسائل الفقهية فيقول اسالوا غيري ما أنا فيه يا أبنائي يشغلني عن الكتابة والدخول في مثل هذه المسائل وإنما اسال العلماء وما أنا فيه يا أبنائي أشغل فأنا أرد على أهل البدع وأرد شبهاتهم مما لا يفعله كثير من العلماء بسبب انشغالهم في أبواب أخرى من فروض الكفايات فإن تعجب فعجب قول السفهاء يقولون انظر إلى الرجل لا عناية له بالفقه، فهؤلاء مساكين هؤلاء مساكين العالم الرباني هو الذي يسد الأبواب التي قد لا يستطيع غيره أن يسد ما سده فيها فهذا في التفسير وهذا في الحديث وهذا في الاعتقاد وهذا في اللغة وهذا في الأصول وهذا في الرب على أهل البدع وفي الجرح والتعديل وكل يسد بابا وكل ميسر فقد يسد هذا بابا لا يقدر غيره أن يسده فإذا ذكر الفقه فابنع سيمين فارسها، وإذا ذكر التكشير فالشنقيطي صاحب اضواء البيان. وهكذا، فنرجع إلى اصل المسألة أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له من الردود النقلية والعقلية في الرد على الملحدين ما كسر به شبهاتهم وأنار طريق اهل الإيمان. بما فتح الله عليه من الحجه والبرهان فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وفق الله الجميع